الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ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 فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا مَا على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا.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 وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدَ لَوِ اطَّلَعَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ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 وَلَن تَفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ آثرنا عَلَيْهِم لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا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 يَقُولُونَ ثَلاثَةُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ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 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله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 وَلَن تَجِدَ مِثْلَهُ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يحلون فيها, يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ فِيابًا خُدْرَ مِ سُادُسِ وَإِسْتَبََقِم مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَ الأرَاءائِك نَامَ الثَّوابُ وَحَسُونَت مُرْْتَ وَبرِبَ لَهُم مَثَلَ وَجُ لَْنِ جَعلنَا لِأَحَدِهِ مَا جََّتَيْينِ مِنْ عَابِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخل وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلُِ كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرًا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 إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح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 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ, وحشرناهم فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَادًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوِّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضداً ويوم يقولوا نادوا الذين زعمتم فدعوهم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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ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 بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلاً وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما, نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغْ فَارْتَدَّى عَلَى آفَارِهِمَا قَصَصًا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 قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس الا قد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فَخَشينَ أَ يُرحِقَهُ مَا طُغََْ وَكُفْرَ فَأَرَدَنَ أَُبَدِ لَهُ مَا رَبّهُ مَا خَيرًا مِنْهُ زَكَتَ وَأَقََبَ رحمَا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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا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 وَعْدَ رَبِّي جَعَلَهُ حَقًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَموجُ فِيهِم بَعْضٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا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 الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه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 لنَفِدَ الْ البَحر قَبَلَ أَ تَ فَدَكَ لِمَا تُرَبّ وَلَوج إا بِمِث لِهِ مَدَدَا قُلْْإَِّ ماَا أَنَ بَشَرٌ مِثْنُكُمْ يوحائِلََّْ أَ م إِلَهُكُم إلَهُ واحدَ